مازال حديثنا موصولا في شرح في أصل الأول من أصول الدعوة السلفية هو أصل التوحيد ووقفنا عند النقطة الثانية أو المبحث الثاني في هذا الأصل هو قضية إفراد إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة اتكلمنا في المرة السابقة أن <تصفيق> هذه المحل هذه القضية هي قضية إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة قضية محورية ومفصلية بين السلفية وبين غيرها وقلنا ان الكلام مع يخالف هذه القضية بيقع في عدة نقاط أول نقطة في تعريف العبادة والتشغيب على تعريف العبادة تاني نقطة القول بأن هذا التقسيم للتوحيد وتوحيد ألوهية أو توحيد عبادة وتوحيد ربوبية وغير ذلك تقسيم مخترع مبتدع ولم يأتي في الشرع ومحاولة طمس أو تغيير او تحريف الصورة التي وقع صورة الشرك التي وقع فيها المشركون الأوائل الذين أرسل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة و محاولة تصويرهم بأنهم لم يأتوا أصلا بأي معنى من معاني توحيد روبي ثالثا الكلام في أنه لو أن هناك انسان خالف ووقع في مخالفة من هذه الأمور فلا يكون الأمر شركا وإنما لا يعد كون معصية مثل سائر المعاصر ولذلك لو احنا فهمنا هذه الجذور هنفهم لماذا إذا خرج أحدهم الكلام الآن عن من ينتسب للعلم يعني هذا المبحث برمته مبحث توحيد الألوهية لا تقع المخالفة فيه إلا ممن يريد أن يتعبد يعني هذا المبحث لا مدخل له أو لا مدخل فيه للعلمنيين والليبراليين وهو الأولي أصلا لا يقصدون التعبد أصلا يعني هم لا, يعني لا يقصدون التعبد اصلا بل يناقضون قضية العبودية من أسها الليبرالية دي من أو يعني حرية أو تحرير ضد العبودية الله الكلمة مصادمة لكلمة العبودية وجها الوجه فده المبحث ده يعني, يعني به أساسا من يريدون أن يصل إلى الله يتقرب يتقرب التاء لو دخلت على الفعل في الطلب يعني يطلب القربه من الله سبحانه وتعالى هداك يقع هذا النوع في من ينتسب إلى الإسلام ويقع للاسف في بعض في بعض ممن ينتسب إلى العلم على راس هؤلاء الصوفيه يعني يتولى كبر هذا الأمر الصوفيه ليس ليست لونا واحدا وليست حكما واحدا واللي يريد المزيد من التفصيل يرجع الى كلام شيخ الإسلام المتايمية في مسألة التصوف وتقسيمه للصوفية وغير ذلك لكن مجمل لكلام ان الصوفية المنحرفة بشقيها المبتدعة وصوفية الفلسفة اللي دخلها ابن عربي وغيره اللي فلسفة الحلول والاتحاد وغير ذلك يعني الصوفية المبتدعة التي لا تخرج من الملة والصوفية التي تأتي بالعقائد المناقضة للملة كلاهما معنيان بهذا هذا الأمر له صرف العبادة لغير الله عز وجل وأيضا يدخل فيها, يدخل فيها الشيعة معلوم دائما ان هناك علاقة ترابط وتواصل بين الشيعة وبين الصوفية ودائما يكون الصوفية هم مقدمة الغزو الشيعي لأي مكان صوفية يكون مقدمة الغزو الشيعي لأي مكان يعني حتى هنا لما الشيعة في مصر هو عدد قليل الحمد الله عز وجل ولكن لهم مشارات مكثف لهم مشارات مكثف ولهم يحاولون أن دائما يعني يعملوا نوع من الصدى الإعلامي ونوع من المشاغبة الإعلامية لا سيما على أهل السنين مؤخرا كان الدريني هو رئيس جمعية البيت كان طبعاً طلعوا آدم هرفع دعوة على رموز الدعوة السلفية الشيخ يعني شيخ خبص حق وشيخ حسين واتهمهم بقى اتهمات بطلة دولت بيؤدوا بالبلد إلى الفتنة المهم الشيخ هم اللي يؤدوا بالبلد إلى الفتنة المهم الشيخ من الكلام أنه عندما تعمل مؤتمر للتشيع الشيعة كان عمول تحت مظلة العزيمية الطعب العزاية المؤتمر اللي اتعمل هنا بكفر الشيخ اتعمل في صنعاء في حديقه في قاعه في قاعه من قاعه حديقه صنعاء كان اللي حاضر فيه كبار العزيمية وكان حاضر فيه بعض رموز الشعب المستقل الجمهوري فنفهم بس ان القضيه ديت قضيه خطيره يعني احنا دلوقتي بعض اخواننا ساعات بيستطيل الكلام استطوي احنا بنطول في الكلام ليه اقول لك المع... هذا كثير صغير لكن المقصود منه تعميق هذه الاوضيه اسمها أصول. قضية كلية رئيسية لابد من تعمق هذه المعاني وأنت تسير بها في شعاب الحياه الوعرة تتقلب عليك المواقف وأنت تعرف وجهتك, تماماً. تعرف وجهتك تماما يعني الذي لا يتقن أصوله ولا يتقن مفردات ومعالم مذهبه وطريقه تختلط عليه الأوراق وقد يأتي ببعض السلوكيات والتصرفات في منتصف الطريق تناقض ما ينادي به أولا يعني بعض الدعوات أو بعض الجامعات الإسلامية الآن بيمد جسور التواصل مع الشيعة ليه؟ يعني الشيعة دول يكفروا الصحابة وجهروا بسبق أم المؤمن عائشة وفعلوا في العراق وفي ما في أهل السنة في العراق ما فعلوا ويفعلوا في لبنان ما يفعلوا الآخر القصص المعروفة اللي صار الآن حتى بعد الانفتاح الإعلامي ومثل هذه الأمور صار الأمر يعني يبصره كل ذي عينين كل ذي عينين يبصر هذا الكلام فلماذا وأنت أصلا تنادي بإقامة خلافة إسلامية كيف تنادي بإقامة خلافة إسلامية ثم تتحالف مع من يكفرونك ويكفرون كل من على مذهبك إن هم يكفرون نسان من أهل السنة مناصب أسألت أيضا بعض الجماعات الإسلامية يتحالف مع حزب علماني طب لماذا تتحلف مع حزب علماني أنت الآن في منطق قوة كل المؤشرات تقول لك أنت في منطق قوة والساحة بأسرها تخشاك لماذا هذه المداهنة السياسية ليه ليه هذا لم يحكم أصوله هذا لم يحكم أصوله ولم يفهم ولم يفهم بعد أو لم يلتفت لما يريده من منهجه وعيز إيه يعني أنت الآن أما تحط إيدك في إيد حزب الوفد أنت عايز إيه حزب الوفد بيعلن صراحة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة بيعلن صراحة الدين لله والوطن للجميع شعار حزب الوفد هلال مع صليق أظن يعني أمر واضح طيب دعا ككل هذه التنظيرات لك تجربة مريرة مريرة مع حزب الوفد في أواخر السبعينات او في بداية التمانينات لما كان حزب الوفد ده حزب نكرة وكان طبعا لما جات ثورة يوليو ألغت كل الأحزاب فلما جئت سادات وحب بقى يعمل يعني يمثل أن في ديمقراطية في البلد فرجع الأحزاب مرة أخرى ولكن اشترطوا في القانون أن أي حزب ما يرجعش باسم حزب قديم وذلك الحزب الوفد اسمه حزب الوفد الجديد حزب الوفد الجديد راجع حزب الوفد حزب نكره لان حزب الوفد طول عمره حزب الاستعمار حزب الاحتلال الانجليزي معروف يعني اللي يقرا في التاريخ يعرف القضيه دي والحزب الوطني كان هو حزب المصريين كان على رأس مصطفى كامل فراجع الحزب الوطني سموه الحزب الوطني الديمقراطي وراجع حزب سموه الحزب الايه الوفد الجديد مهم لما راجع حزب الوفد نكره لا يعرفه احد تحالف برده مع بعض التيارات الإسلامية من اصحاب الزخم الشعبي والحضور الجماهيري وبعد ما دخلوا البرلمان وكانوا القوة الثانية بعد الحزب الوطني وليس بمفردهم انما بالتدعيم هؤلاء الأبناء الدعوة الإسلامية إذا بهم يقلبوا لهم ظهر المجان وفؤاد سراج الدين قال ما فيش حاجة اسمها حكم إسلام ما فيش حاجة اسمها شريعة إحنا حزب علماني يعني إحنا حتى لو اجتررنا التاريخ لو حاولنا عملية اجترار يعني استدعاء مرة أخرى التاريخ قريب يعني من 20 سنة أو من 30 سنة نجد أن هذا الكلام لا يصح على أي مستوى لا يصح على المستوى السياسي ولا يصح على المستوى الشرعي قبل المستوى السياسي ومنطلق لازم ينطلق منه أتمنى أن إخواننا الفضلاء يعني يعمقوا هذه القضايا لأصول هذه يعني يحصل لهم من التعميق الكلام عن الألوهية كلام قديم نعرفه من أول يوم دخلنا في المسجد صح؟ نريد تعميق القضية لماذا يخالفنا هؤلاء قلنا حولكم النقاط اللي بيخالفونا فيها لي لابد من الانتباه لها يبقى البحث ده يعني به أساسا من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أو من أراد التعبد ولكنه يخطئ ويضل الطريق النقطة الأولينية كانت في نقطة العبادة ما هي العبادة وتكلمنا عنها المرة السابقة بعيد التعريفات قلنا التعريف تعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والأقوال والأعمال الظاهرة والبطل كنت تعريف ده تعريف جامع ذكره شريك الإسلام ابن تايمين لبعض الناس اللي ما تحبش ابن تايمين ولك... طب مين اللي قال ان هو ده التعريف تعريف ده على فكرة التعريف اللي يطلب عليه الدليل على التعريف بيكون اللي اعتراض عليه اعتراض على مفرداته تقول لا انت قلت التعريف ده انا هجيب لك بقى عبادة لا تندرج تحت هذا التعريف لذا لو أنت عطارد على تعريف لكن احنا نتنزل معهم سيب تعريف ابن ثانيمية قبل أنت عطارد العبادة بإيه ما هي العبادة العبادة في اللغة معناها التذلل طيب العبادة معناها إيه في الشرع لما ربنا سبحانه وتعالى خاطب المسلمين وقال سبحانه وتعالى وما خ... او خطب البشر عموما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعض أيضا هنا نقطة مهمة قضية التلقي الله عز وجل أرسل رسوله للناس وأعلمه وأنزل عليه آيات بينات أعلمه سبحانه وتعالى أن القضية الأساسية التي أرسل بها وأرسل بها من قبله من المرسلين هي قضية الألوهي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الى اخر الايات الايه اللي, اللي تقرر موضوع توحيد الالهيه وذكر قصص الانبياء عاد اخاهم قال يا قوم الله ما لكم من اله غيره والى قال يا قوم الله ما لكم من كل الناس كده كل الانبياء كده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الكلام قال الله عز وجل عن هذا الكلام اللي في القرآن بلسان عربي مبين قال عنه كتاب فصلت آياته قال عنه تلك آيات القرآن المبين والقرآن الحكيم ده وصف القرآن لازم يكون الكلام اللي بعث به النبي عليه السلام ده ليه معنى يفهمه المخاطبون صح لا بد ان يكون هذا الكلام له معنى يفهمه المخاطبون وإلا يكون لغو ولا تقوم به حج صح ولازم ولا بد ان يكون هذا المعنى ويلزم أن يكون هذا المعنى معنى واضح ومحدد بحيث أن من يزيغ عنه يهلك كما قال عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة أمر بين مش أمر مستتر وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فتقع النذار بالقرآن وليس فقط في عصر النبوة بل من يبلغه القرآن تقع به النذار أصول دي مهمة جدا إن أنا أنت بتيجي تطرح الآيات على الناس يقول لك الآيات ديت دي دي. معناها إيه؟ تقول له معناها كذا؟ قول لك مين قال لكلام ده؟ تقول له الصحابة تقول لك تفسير بشري أنت هتدي للتفسير البشري قدسي ويدلف من هذا الباب الخبيث إلى هجم الشريعة جملة وتفصيل فنقول الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه ووصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين وأوضح أن هذا القرآن تقوم به الحجة فمن الممتنع عقلا وشرعا أن يخاطب الله خلقه بكلام مطاط أو كلام ليس له مفهوم محدد أو بكلام مبهم أو بكلام غامض لا تقوم به حجة هذا كلام لا يصح لا عقلا ولا شرعا عندما ربنا سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ سيارة من تعريف ابن الثانيمين نحن نفهم ايه من الآيات الغاية من خلق الجن والإنس الإمام الموردي في كتاب النكة والعيون تفسير النكة والعيون يأتي معا دائما الأقوال كده وكتاب جميل لو الأخوة تحضر منه ولكن الموردي كان عنده اعتزائل وفقه جليل وعالم كبير لكنه كان عنده يعني بعض عقائده مع أو كان معتاز لها فأنت اللي بيقرأ في تفسير المورد ينتبه لمثل هذا المهم يعني الكتاب مفيد اللي بيحضر كتاب ملخص ملخص أقوال أهل العلم في الآية في الآية الوحدة فأي تلخص في قولي وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونَ معنى الأول إِلَّا لِآلَهُمْ وَأَمُرُهُمْ وَأَنْهَاهُمْ معنى الثاني إلا ليقروا بعبادتي طوعا وكرها المعنى الثالث إلا لعبادتي المعنى الرابع قول بعض المفسرين من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع المعنى الخامس إلا ليعرفون إلا ليعرفون دي أقوال المسلمين والمفسرين في كلمة العبادة ستجد بينها اشتراك في, في معنى واضافات في معانى اللي هيقول إلا ليقرروا بإعدادة طوعا وكرها بيشير إلى العبادة التي تقع بأفعال العبادة الاختيارية والعبادة الاضطرارية واللي هيقول إلا لأمرهم وأنهاهم يشير إلى معا واحد فقط وهو وقوع الاختبار والابتلاء بالعبادة. واللي يقول إلا العبادة فقط إبقى إبقى إلا ليعبدون هو نفس العبادة اختيارية من البشر واللي يقول إلا ليعرفون وذا شرحها الإمام السعدي أو الشيخ السعدي رحمه الله قال معرفته التي تتضمن محبته والإنابة إليه والرجاء والخوف وغير ذلك ومن يقول من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع يقصد العبادة الشرعية والعبادة الالترارية أو العبادة الاختيارية والعبادة للطرابة يبقى كلها يضور حوالي معنى كلمة العبادة في النهاية هي الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى وزيك التعريف الثاني العبادة هي ما أمر به على جهة الإيجابة أو الاستحباب هذا أمر من في القرآن أو في السن يبقى ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيجابة أو استحباب نسمه عبادة أو كل أمر تعرف السعد كل أمر مدح, مدح الله عز وجل فاعله وأثنى عليه كل أمر مدح الله عز وجل فاعله وأثنى عليه أو أمر به لا يسمى عباد قلنا قبل ذلك تعريف الأصوليين هي ما أمر به من غير اضطراض عرفي أو اقتضاء عقلي يعني في النهاية كل ما يساب عليه الإنسان هو ما, ما طلب فعله في الشرع ورتب الثواب على ذلك ما طلب فعله في الشرع ورتب الثواب على ذلك كل ده يسمى عباده كده هنقدر نحدد المفهوم ان الالهية جامل اله و اله معناها معبود فتوحيد الالهية يعني توحيد المعبود بصرف العبادات اليه فمعنى لا اله الا الله مش معناها انك تعبد الله لا والمعنى ايه ايه تعبد الله وحده كلمة وحده دي اللي كانت فيها كل المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه وبين كل أفا كل المعارك بين الأنبياء وبين أخوهم كلمة وحده وحده بدليل صلى عنه صلى الله عليه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غير وقال اقولوا لا إله إلا الله تفلحه ماذا كان ردهم اه اجعل الالهه اله ا واحده أجعل اللي منهم ربنا سبحانه وتعالى الالهه اله ا واحده إن هذا لشيء عجاب يبقى كانت المشكله معاهم الالهه تبقى اله واحد يعني هم ما عندوش مانع انه يعبدوا الله ما عندوش مانع انه يعترف ان الله اله كانت المشكله عنده ايه ان هذا الحق لله وحده لا يشركه فيه غيره ابدا لا يشرك فيه غيره ابدا هو ده المعنى يبقى ده توحيد الالوهيه ده حقيقه الالوهيه هذا النوع من التوحيد هو الذي من اتى به ينجو في الدنيا وينجو في الاخره اما النجاة في الدنيا فعلى قسمين اولا النجاة من القتل ومن الأس لأن المشرك داخل تحت قوله عز وجل فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وإن رغمت أنف الليبراليين وإن رغمت أنف العلمانيين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ذا كلام محكم سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن وقال عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وجعل لذلك غاية فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله قال أهل التفسير فإن عن الشرك والتوبة الرجوع فإن تابوا عن الشرك فأول شيء يحصل صح وحيد أم من يحقق في حيد الألوهية وده أمر بنعرفه بالظاهر بما به بما يعرفه, بما يعرفه به لسانه عمى في قلبه والبواطن يعلمها الله سبحانه وتعالى عمل هذا مع الظاهر وأيضا مع حاله في أنه لا يشرك بالله عز وجل في عبادة ظاهر ثانيا ينتفع به في الدنيا وينجو من التمزق النفسي وينجو من حالة الاضطراب والحالة الحرب بين الفطرة التي فطر الله الناس عليها وبين الانحراف وإزاي عما أمره الله عز وجل لو إحنا دققنا النظر هنجد أن الكون كله له نظام واحد يكون كله يتحرك وفق نظام محكم اللي هو الحكم الكوني وإرادة الله عز وجل الكوني ومشيئة الله عز وجل لا يخرج عنه بما في ذلك الإنسان الإنسان لم يختر ميلاده ولم يختر وفاته وليس له قدر على إيقاف دقات قلبه وليس له القدر على التحكم في جريان دمه فأصلا يسير وفق هذا النظام المحكم لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل للإنسان مساحة له فيها إرادة ومشيئة يقع فيها الاختبار والابتلاء هل يطيع فيثاب أم يعصي فيعاقب وهو في عصيانه وطاعته لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى أيوه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس عمة واحدة كلام واضح الإنسان فطر على أن يكون حنيفا يعني مائل إلى الله فطر على أن يكون عبد في فقر وإنسان فاق في نفس الإنسان بد أن يكون عبد وذليل لله عز وجل والله سبحانه وتعالى بعدما أحكم كل هذا الكون قال للإنسان في المساحة التي له فيها إرادة ومشيئة هذا هو المنهج الذي تسير عليه وأرسل له هذا المنهج بصورة بينة اللي هو في الكتب التي أنزلها على رصد أنزل له هذا المنهج بصورة بينة على لسان أشرف الخلق وأفضل بني آدم وهما الأنبياء والمرسلين فدخل البشر يأتيهم رسول من أفضلهم كل ناس أفضل من أفضل الناس فينا أو أفضل الناس في كل... كل رسول أفضل الناس في قوم والأنبياء بينهم يتفضلون أفضل الناس خلقا وأفضل الناس آدابا أفضل الناس تعبد أفضل الناس في كل شيء يصطفى ويختار ليحمل رسالة الله عز وجل للبينة الواضحة اللي عبره عن منهج يسير به الإنسان في حياته في كل شيء فإذا تلقى الإنسان هذا المنهج على قدم التسليم وساق الاستسلام وطبقه حصل اتفاق وتناغم وتوافق بين ما يفعله بإرادته ومشيئته وبين كل نظام الكون من حوله لأنه يفعل وفق ماذا وفق مدبر هذا الكون ومنظمه سبحانه وتعالى ولو حصل البعد والمخالفة اختار من هكتاني اختار نمط آخر لها ايه اللي يحصل يحصل التنافر ويحصل العداء ويحصل الشقاق اول شقاق واول تنافر يكون بين الانسان وبين نفسه معنى ده مهم جدا فيبقى من يأتي بتوحيد الالوهية ينجو في الدنيا من حالة التمزق النفسي وحالة الانفصام بين الفطرة التي فطر عليها وبين المنهج الذي اختار ايضا من يأتي بتوحيد الالوهية ينجو يوم القيامة ان اتى بالتوحيد كاملا يعني حقق التوحيد تحقيقا كاملا مساء الله عز وجل أن يكون كذلك ينجو من دخول النار ابتداء وإن أتى بأصل التوحيد واقترف ما اقترف من المعاصي والذنوب فخلف في مكملات التوحيد يعني أتى بالتوحيد لكنه ناقص فهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه ينجو أيضا من الخلود في النار لكنه ينجو أيضا من الخلود في النار القرآن كله أو في معظمه يؤصل هذه القضية هذه أخطر قضية ليست في للمسلمين فقط بل في للبشر جميعا الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذا كلام رب العالمين تكملت الآية إيه؟ ما أريد منهم من وما أريد أن يطعموه يعني البشر عبيد لله وكل إنسان في الدنيا إذا كان له عبيد فإنما ينتفع بهم فيخدمونه أو يسعون لجلب الرزق له جلب المال يعني أو غير ذلك الله عز وجل يقول أنا خلقت الخلق ولا أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم أن يطعموني لي ليس كعادة السادة منكم مع عبيدهم وإنما أنا خلقت الخلق لعبادتي فقط كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ما خلقوا إلا لعبادة الله عز وجل قضية محورية وقضية رئيسية نحدد معنى العبادة تكلمنا فيه معنى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية يعني هذه العبادة لا تصرف إلا لله معنى لا إله إلا الله يعني نعبد الله وحده نعبد الله وحده وزي كان الآية سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ألف ولمها تدخل على الطغوط تشمل كل أجنس التواغيط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصامة لها القرآن لما بيعالج قضية التوحيد الألوهية حتى يغرسها في النفوس غرصا يعمل إيه؟ هم يذكر كل صفات الربوبية وأفعال الربوبية ويستنطق المشركين ليقروا بها لا ينزعوا في هذه المعاني خلق السماوات والأرض دوران الشمس والقمر في نظام محكم خلق النجوم خلق الإنسان وتطوره من نطفة حتى يصير بشرا سوية المعجزات والخوارق اللي في الدنيا كل هذه أمور ربوبية يذكرها الله سبحانه وتعالى ذكرا بينا وافيا مفصلا ويستنطق المشركين حتى يقروا بها ويعترفوا بها ثم يجعلها كالمقدمة التي يلزم منها نتيجة لزوما حتميا أن من يملك هذه الأفعال ومن يفعل هذه الأفعال ومن يتصف بهذه الربوبية لابد وأن يفرد بالعباد ده أولا ثانيا تجد يعمد إلى الذين اتخذوهم أليه من دون الله فيندد بهم ويذكر عجزهم ويفصل ذلك ويكرره أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وتراهم ينظرون إليك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أمتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثلك فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها ألهم أيدي يمطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ تنديد؟ هل هذا يصلح إله؟ يعني بعد ما صفات روبير زيك من يلقي قلبه للقرآن ويتلقى هذا القرآن على إنه كتاب هدى وكتاب شفاء وإن ده حجة ملزمة ينتفع غاية الانتفاع من قواعد المنهج السلفي كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة معناها إيه؟ معناها إن الإنسان بيحصر ويقصر همه وهمته وتفكيره ومعارفه وما على الكتاب والسنة فيستخرج كنوزهما إخوانا بعد الانفتاح الأخيرة بدأ يحصل عندهم وكأن يحصل عندهم سوء ظن بالمنهج يقول وكأن يعني يجدون المناظرات وكلام الناس الزائغين يعني حقوق الكلام الكبير وكلام المعقد وقول معقول نحن ضيعنا أعمارنا أقول لا يا أخي الكريم انتبه لو أن ابن بازل أنحيا وأجلسناه مع أحد هؤلاء العلمانيين فقال له قل ما عندك فقال هذا العلمان ما, ما شاء ماذا يفعل مثل الدباز رحمه الله يقول له أما ما تقوله فكفر بالله للأسباب الأتيه أقول الآيات والآيات والآيات أقول أحاديث وأحاديث وأحاديث تريد أن تصدق هذا الكلام اقرأ رسالة نقد القومية العربية للشيخ الدباز سنة قصيرة صبيرة يعني تقريره يجعل في عشرين صفحة ولا صفحة قصيرة هتجدت مجموع الفتاوى مجموع فتاوى ابن باز وانظر كيف ينقض ابن باز رحمه الله هذا العالم المتفنن ينقض القومية بقواعد شرعية متينة تريد أن تعالى مصدق هذا اقرأ تفسير في أضواء البيان تفسير آيات الحكم في سورة المائدة وفي سورة, وفي سورة الكهف قول عز وجل وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدَى في سورة الكهف وفي سورة المائدة ومن يحكم من الله كلام الإمام الشنقيطي في أضواء البيان الشنقيطي كان يقال عنه لا يعرف العملة رحمه الله كان لأنه هبط من عصر السلف الآيات والأحاديث لمن عاش بها وفهم عمقها وسبر أغوارها وامتلأ قلبه بهذه وامتلأ قلبه بهذه الآيات والأحاديث تلقيا على جهة الانقياد والهدى والاستسلام والتنفيذ يستطيع أن يقارع بها الدنيا كلها كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عايز تفهم مصداق كلامي شوف كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد وعمق فكر شيخنا محمد بن عبد ولا أقول فكر أقول عمق منهجه في كتاب التوحيد كتاب التوحيد قصير كتاب كشف الشبهات كم من صفحة كتاب كشف الشبهات؟ عشر صفحات تقليل من كتيب عشر صفحات مش كتاب قدل أذكار كده يعني في تصغير كتيب كنا سأذرناها لكن كلام عميق كلام كله يعتمد على الآيات والأحديث بعمق بعمق ينتبه لمثل هذا فأم ربنا سبحانه وتعالى بعدما يذكر صفاته الربوية وأفعاله رب سبحانه وتعالى وكيف أنه هذا الذي يتصف بهذه الصفات والأفعال هو الذي ينبغي أن يكون إلها وحده قاعدة أو مقدمة تؤدي إلى نتيجة ثم يعمد إلى صفات الآلهة أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته رد ما هيضرش رد. فكل القرآن تجد فيه تفصيل لمثل هذا المعنى التنديد بعجز الآلهة وضعفها وعدم استحققها للعبادة وبعدين يميذكر أمر آخر وهو تسفيه عقول من اتخذ إلها غير الله انظر يقول مسأل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون والله آية في غاية الروعة يبقى كل من اتخذ من دون الله وليا أوهى من بيت العنكبوت أقول لك إخواني إلا يمتلئ بمعاني العقيدة سيكون ثابت القلب قوية الجنان قوية الحجة عند يقين في الله لا يتردد ولا يتزعزع تزول الجبال الراسيات من أماكنها ولا يزول يقينه هو يوقن بموعود الله كما يوقن أحد الناس أن الفجر بعد ساعة قليلة فقط عند هذا الظلام لا يشك اللحظة أن يتبعه نور الله سبحانه وتعالى ليه؟ آيات مينات يتربى عليها قلب يعمل سنشوف لما سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه يبقى القرآن من أول إلى آخر تنديل. وتسفيه وتحقير بشأن كل من اختار غير الله إله الله إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا والله إبراهيم عليه السلام يلخص الباطل كله في كلمة إفك لو أردنا الآن أن نقول لها أولئك الدعاء أو الأدعياء على الساحة الذين يدعون إلى غير منهج الله نقول لهم إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا كل دا اسمه إفك كذب وباطل وداليا مش قيمة لا يثبت عليه أي تمويه وأي قلب الحقائق نقول لهم كما قال الله عز وجل على لسان موسى ولا يفلح الساحر حيث أثر ولا يفلح الساحر حيث أثر السحر دا كله مش قيمة فا المسألة مسألة التسفيه والتنديد بمن اختار غير الله إلها ثم يذكر الله عز وجل في القرآن مجادلات ومحاجات يخبر عما يكون يوم القيمة بين هؤلاء العابدين ومعبودي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبنهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أيات تأخذ بمجامع قلبك ولو ترأيذ وقفوا على النار أيات صورة الأنعام أيات صورة سبأ أيات صورة غافر أيات صورة إبراهيم القرآن ما الآن بهذه المحجاب أيات صورة المائدة. لما قال الله عز وجل لعيسى هو أعلم به أنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهيني من دون الله قال سبحانك ويتبرأ من هؤلاء آيات تملأ القرآن ذكر المحاجات والمجادلات التي تكون بين هؤلاء العابدين وبين معبودين وذكر أن هذه الآلهة يوم القيامة تكون معهم في النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون من يعطي قلبه لمثل هذه الآيات تقطع الشركة من قلبه وتقصر قلبه على معنى الألوهية الحق تصفيه تصفيه قراءة القرآن على هذا المعنى هي النافعة مسألة إذا مسألة استكثار لا مسألة مسألة التدبر مسألة مسأل التدبر ثم يذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل الأسماء والصفات أسماء حسنة وصفات عليا ويصف بها نفسه حصرا وقصرا لينبيك ويخبرك يا من تقرأ القرآن أن هذا الاله. هو الذي يتصف بهذه الصفات ويسمى بهذه الأسماء ثم يوجهه ويقول ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها ويقول وله المثل الأعلى في السموات والأرض المثل الأعلى وصف الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السموات والأرض فالله عز وجل له الأسماء الحسنة وله صفات العليا وينزه عن كل نقص وينزه عن كل عين الذي يتصف بهذه الصفات ويسمى بهذه الأسماء هو الإله الذي تصرف إليه العبادة نظرنا كيف أن هذه القضية المحورية بست في القرآن بثا وامتلأ القرآن بها من أول سورة الفاتحة وحتى سورة النأس فهذه القضية قضية مفصلية وهي قضية التوحيد الألوهي ندل في النقطة بعد ذلك حتى نرتب أذكارا أولا ما معنى توحيد الألوهي ثانيا ما معنى العبادة ثالثا حجم هذه القضية في القرآن وكيفية الاهتمام بها وكيفية معالجتها ثالثة أو رابعا الرد على كلامهم إذا قالوا أنتم تقولون أن التوحيد ينقسم إلى سبسة أقسام وهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطة ولم يفعل هذا الكلام ولم يقسم هذه التقسيم إلا ابن تيميل نقول له أولا هذه مغالطة تاريخية علمية فإن ابن جرير وابن مندى والبيهق وابن بطة والللكاء وابن أبي عاصر والأجري كل هؤلاء وغيرون كسير هذا ما يحضرني الآن تكلموا عن تقسيم التحقيق وأبي حنيف والتحاول كل هؤلاء تكلموا عن تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات كل هؤلاء تكلموا عن هذا وعباراتهم موجودة لكن حتى لا يطول بنا المقا في كلام للشيخ بكرة بوزيد رائع في هذه النقلات وفيه الكتاب اللي أحلت حضراتكم عليه في المرة السابقة كتاب عبد الرزاق البدر الدكتور عبد الرزاق البدر نتمنى أن إخواننا يكونوا بيطالعوا الكتب وأنا أعلم أن الوقت فيه ضغط وأن فيه انشغال لكن الأمر يحتاج منا إلى مثابرة والإنسان إذا لم يعني يبذل ويبذل أول بأول ستفركم عليه الأمور ولا يستطيع نورح دي أولا كمكابرة أو مغلطة علمية تاريخية مغلطة علمية تاريخية نقطة الثانية دع عنك هذا التقسير دع عنك هذا التقسير أخبرني أنت أيها المتحدث ما الشرك الذي وقع فيه مشرك مكة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه والشرك لابد نحن نتصور صورة حتى اذا اردت ان تدخل الى هذا البحث في كتب تصف تاريخ العرب قبل الاسلام منها كتاب للالوسي محمود شكر للالوسي رحمه الله عن تاريخ العرب قبل الاسلام العرب الذين ابو عسى اليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون اظن ايات سورة البقرة في ذكر الحج والافاضة وكيفية الافاضة تم بك يقينا أنهم كانوا بيحجوا لكن كانوا عندهم أخطاء في الحج لكن كانوا يعرفون الحج وكانوا يعرفون الدعاء وكانوا يعرفون التطهر من الجنابة كلمة الجنابة دي كلمة عربية كانت تسبخ وجود الإسلام ونفظ الجنوب يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمسنى والجمع ويسمى جنة وكان يجنب ولمن الفضل أتى عليها الشرع ذكر فزي الفائدة الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه على كتاب كشف الشبهات ونعرض أن يرجع إلى تفصيل القصة دي كلها قصة عبادات العرب قبل الإسلام او يرجع إلى كتاب محمود شوكري الألوسي في عرض تاريخ العرب قبل الإسلام يتصور إيه شكل, يعني إيه شكل القوم اللي خططه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام القرآن دي يا جماعة نزل يخاطب بشر وهذا الكلام مستحيل يكون كلام ماليوش مفهو لازم ننتبه لهذا الكلام طيب نزل القرآن ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليخاطب به هؤلاء العرب كيف كان شركهم إيه كانوا, إيه؟ كانوا يقولون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وكانوا يعبدون الله ملئهم كانت مشكلتهم هل كانوا يشركون مع الله غيره يعبدون مع الله غيره طيب يبقى الحاجات اللي أقر بها دي من الحق قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون هو؟ لئن سألت أحدهم من خلقتها يقول الله من رزقتها يقول الله من خلقت السماءة الأرض يقول الله ويعبد مع الله غيره يتفسر السلف لها من عباس وغيره يبقى ذا كان سورة الشرك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم كان عندهم جزء من الحق اللي هو أنهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحي والموت آتوا سجل في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فيه مفعول محذوف أفلا تتقون إهباء أفلا تتقون الشرك أو أفلا تتقون الله فلا تشركوا معه غيره أو أفلا تتقون عذاب الله إن في النهاية تتقوا الشرك معنو أقر أن هم يقروا بهذه الإيه المعاني طيب الآن اللي بيصرف عبادة لغير الله هؤلاء كانوا يصرفوا العبادة لغير الله ليه بحجة ايه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف يعني هما الهدف أنهم يتقربوا إلى الله عن طريق أن ينتوجهوا بالعبادة إلى هؤلاء الألهة والأمداد قالت ايه المعنى المعنى أن كل. من أقر أن الله هو الخالق والرازق وأنه والمحي والمميت والمدبر وأن الله إله يستحق أن يعبد ثم صرف العبادة لغير الله فقد أتى بما كان عليه مشرك مكة الذي نبعس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي قاتلهم واستحل أموالهم ودماءهم بمثل ما الذي فعلوا السيئة لمن حيث أن ابن ثيمان التوحيد أو ما قسموه. أقول لك طيب يعنانا للوقت لو رحت دعية البدوي او دعية أي صاحب قبر أكون أشركت أيها تكون أشركت ليه تكون أشركت لأن الدعاء عباده مين اللي الدعاء عباده النبي عليه الصلاة والسلام قالم الدعاء عباده صح؟ الدعاء هو العباد وانت صرفت العبادة دي ووجهتها إلى المقبول إلى غير الله أيا كان والي الوالي من أولئ الله لنبي لملك. وجهتها لغير الله ايه شرك باختصار شديد يعني الدعاء بس لا كل قربة طب يعني ايه قربة يعني اذا فعلتها تسابع ليه يعني النزر ايه ودخل في العباد بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزر ان يطيع الله فليطعه ده لم امره وقال عز وجل وليوفوا نذورهم لا من الأمر يا فدي أمر ما أمر به وجوبا أو استحبابا دي عبادة طب لو واحد نذر لغير الله يبقى صار في العبادة لغير الله طيب الاستغاثة الاستغاثة نوعين طلب الغوص نوعين استغاثة بالحي فيما يقدر عليه كما قال عز وجل فاستغاسه الذي من شعاته على ذنبه عدوه واستغاسه بالبشر أو بغير الله فيما لا يخضر عليه إلا الله دي شرك دي شرك وهلما جره يبقى, وهلما جره يبقى إذن آخر نقطة معنا أن نعرف العبادة إذا صرفت لغير الله تكون شركا اكبر ناقل عن الملة ما هي العبادات العبادات أنقسم العبادات مثل الحب والخوف والرجاء والإناب وغير ذلك عبادات بدنية مثل الصلاة وزي الجهاد وغير ذلك عبادات مالية زي الزكاة والنزل الصدقة عبادات قولية مثل تلوث القرآن والحلف والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك كل إذا صرفت لغير الله عز وجل تكون شرك ويقول هنا الشيخ حفظه الله والدعوة السلفية تجعل نصب عينها تطهير معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي الذي لا يماري فيه إلا مشرك ولا يكابر فيه أو يدافع عنه إلا مطموس القلب بعيد عن نور التوحيد والإيمان لإذن قضية دي قضية مفصلية العبادة صرفوها إلى الله عز وجل وحده من يخلفك في تعريف العبادة من يخلفك في تعريف الشرك تقر عليه بالإيه تقر عليه تقر تحتج عليه وتقيم عليه الحجة بما ورد في القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لهم سبحانه وتعالى ورحمة الله الله